مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم الغمر بفتح الغين المعجمة الكثير وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة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 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاه مكتوبه فيحسن وضوءها وخشوعها الا كانت كفاره لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيره وذلك الدهر كله رواه مسلم